ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعون من دونه أولياء. قل لي لما تذكرون؟ وكان 119. قرية أهلكناها فجاءها سنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءوا نا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، فلما قصن عليهم بعلم وما كنا ظالمين. والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أفسه بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم في جماعش قليلا ما